حاضر رحمة للعالمين. نسأل اللي مش واخد بله بقى النشيد اللي إحنا نقوله ذا اسمه رحمة للعالمين بنقول عرف الكون السلام من إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم إنه طهر تسام رحمة للعالمين فبنبدأ نقول من زرع الوصلة بدنيانا اللي جعل صلة الرحم ووصى بها. من سن البر بآبانا جعل البر بالوالدين من وعد الواصل بجنان إن أهدى أبويه حنانا من أوصى الدنيا مجتهدا بفقير يجلس منفردا من جعل البسمة ديدنه ليواسي مهموما ضاقا سيظل معلمنا الأوفى صلى الله عليه وسلم أهدان العزة والشرف ونظل نردد سيرته فالكون برحمته اعترف عرف <تصفيق> الكون السلام من إمام المرسلين Inna hu tuhur täsama rachmetan rahmaten alamien Inna hu tuhur Man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 بفقير يجلس منفردا من جعل البسمة ديدنه ليواسي مهموما ضاق من أوصى الدنيا مجتهدا بفقير يجلس منفردا من جعل البسمة ديدنه ليواسي مهموما من ضاقا إنه طهر تسامى رحمة للعالمين عرف الكون السلام من إمام المرسلين إنه طهر تسامى رحمة للعالمين إنه طور تسامى رحمة للعالمين سيظل معلمان الأوفى أهدان العزة والشرفا ونظل نردد سيرته فالكون برحمته اعترفا سيظل معلمان الأوفى أهدان العزة والشرف ونظل نردد سيرته فالكون برحمته اعترف إنه طهر تسامى رحمة للعالمين عرف الكون سلاما من إمام المرسلين إنه طهر تسامى رحمة للعالمين إنه طور تسامى رحمة للعالمين رحمة للعالمين